يا من جعلتني منصرفا بالإحسان بالإحسان لعبادك آتيتك قاصدا قاصدا لجنابك طالبا مرضات. يا من جعلتني منصرفا بالإحسان بالأحسان العباد أتيتك قاصداً قاصداً لجنانك طالباً مرضاتك أسألك بكرامك أن تمن علي من عطائك يا رب عندك من صحوة أوليانك يا من جعلتني منصرفا بالأحسان بالأحسان العبادك أتيتك قصداً قاصدا قاصدا لجنابك طالب مرضى